بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزممل قم الليل إلا قليل إِنَّ أَسْمُهُ الْقِيَّةُ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّمَا شَأْتَ الْلَّيْلِ يَأْشَدُّ وَطْوَأً وَأَطْوَمُ la <laughs> رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ تَنزِهُ وَقِيلُ لَهُ الْعُصْمُ مَا يَقُولُونَ وَأَنَّ مِنَّا وَمَنْ كَانَ بِنا كوم توجه الأرض والجبال وكانت الجبال كثير فَعَصَا فِرْعَمُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَذِيلًا فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُونَ Altyazı <Sessizlik> يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بي كان وعد مفعولا إنها I'm gonna come back. وأرضا وآخرون يضربون في الأرض يمتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل فَأَقِمْ ما تيسر منه ۚ الصلاة وآتوا الزكاة اللَّهِ الزكاة فَطَرَ الله عَلَيْهَا حسنا وما تَبْدِيلَ تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله